الحمد لله رب العالمين والصلاه لله اله لا اله الا الله أشهد أن عبده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اتبع هده يوم الدين ثم اما بعد ثالث ايام شعبان ورابع الليالي المستقبله وقطار العمر يسري مسرعا كاد يطير والمنايا لا تبالي بالصغير أو كبير هل وجدت قلبك أم أن الأمر على التسويف والانتظار ولطالما انتظرنا هذا القلب وسوفنا وقلنا كيت وكيت ومما قلناه إذا جاء يعني موسم رمضان وما يسبقه من رجل وشعبان يعني رعوينا وانزجرنا واجتهدنا وانبنا وقد جاء ومضى رجب وهذا شعبان يمضي ونوشك ان شاء الله تعالى ان ندرك رمضان فالموفق من يكون وقد عرف طريقه وبدا في سلوك سبيل النجاة وانما يسلكه بقلبه قبل ان يسلكه ببدنه قبل أن ينشغل بصور الأعمال من صوم وقراءة ونحو ذلك ينبغي أن ينشغل بأعمال القلب فهذا هو المقصود في الحقيقة وإنما تكون أعمال البدن لكي يتحرك القلب ويرق وينيم ويخشع ويمتلئ تعظيما ومهابة لله عز وجل هذا هو المقصود من أعمال الجوارح وليست أعمال الجوارح هي نهاية المطاف أو هي يعني غاية المنى وإنما أعمال الجوارح حتى يرق القلب وحتى يخشع القلب ألم يأني للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق هكذا أمر الله سبحانه وتعالى هذه الغاية وإن كانوا في سبيل ذلك سوف يقرؤون ويصلون ويصلون ويدعون ويجتهدون كل هذا لأجل إصلاح القلب إنما يريد الله منك قلبك محل نظر الرب سبحانه وتعالى من العبد قلبه ولهذا رب يعني صائم والصيام يلعنه وقائم ولا ينتفع بقيامه ربما مقل من ذلك، لكن سمرت ذلك عنده خشوعاً وإنابةً وإخباً وإقبالاً على الله سبحانه وتعالى. المقصود الاستفاد من النوعي أعمال الجوارح ينبغي ألا تكون بمعزل عن أعمال القلب، وإلا كان الإنسان فيه منصات المنافقين الذين يتظاهرون بأعمال المؤمنين وليس بمؤمنين. يخادعون الله وهو خادعه. واذا قاموا الى الصلاه قاموا قسال يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا في صور الاعمال هم حاضرون لكن في حقيقه الامر هم بعيدون فهذه فرصه ان شاء الله تعالى والله عز وجل يعني يوفق ويعين ويخلق في قلب العبد في هذه اللحظات من استشعار المسؤوليه واغتنام الفرصه ما يكون عونا له على الطريق ان شاء الله تعالى والحديث موقود في كلام المصنف حفظه الله تعالى حيث ذكر الاثاره الثلاثية في ذم كثره السؤال بعد أن عرض لبابي كثرت السؤال وكثرت الكلام وهي صورة للانشغال بصورة العلم عن حقيقة وهذا نوع من الزغل يقع فيه كثير من أصحاب الجدال ممن انشغلوا بالكلام وربما وقع فيه كثير من طلبة العلم ممن يتنمرون بحزو المسائل ويعني يعجبهم الاشتغال بهذه الصناعة بعيدا عن أثرها من ردقة القلب وخشيته وثمرة العلم تفريعا على ما تقدم قال المصنف حفظه الله تعالى بيان ما يحمد من الأسئلة وما يذم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال بعض الأئمة والتحقيق في ذلك يعني في هذه المسألة مسألة متى يحمد السؤال ومتى يذم والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين وكأن الأرض أن الإنسان إذا وجد نصا اجتهت فعمل به وإن لم يجد توقف ولم يكن بحاجة إلى أن يتكلف فمتى يتكلف البحث عما ليس فيه نص قالوا التحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها أي على اختلاف وجوه الدلالات فهذا مطلوب لا مكروه بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين ثانيهما أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماسلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع أو بالعكس يجمع بين متفرقين بوظف ترضي مثلا ترضي يعني مضطرد جار يجري في هذا وفي هذا هذا الذي ذمه السلف وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم فرأوا أن فيه تضيع الزمان بما لا طائل تحته إذن أن يبحث المسألة من حيث تعلقها بالنص ووجه دلالة النص عليها هذا مطلوب بل هو واجب على المجتهدين من أهل العلم حتى يضبطوا التفريعات ويجيبوا عن المسائل والحوادث والنوازل التي تطرأ على المسلمين ويربطونها بالنصوص هذا واجب على الفقهاء والمجتهدين ومندوب أشد أنواع الاستحباب بالنسبة للطالب الذي ينمي ملكته هذا لا إشكال فيه لكن الذي فيه بعض الإشكال أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين المتماثلات بفرق ليس له يعني أثر في الشرق وغير معتبر أو يجمع بين الأمور المتفرقة فيقيس هذا على هذا على وجه يعني فيه تكلف وليس فيه ضوابط القياس المعروف هذا الذي زلناه السلف لأنهم من التمقطع والتكلف والتعمق الذي يعني يفقد الإنسان ثمرة الاتباع للنصوص ويجعله مشغولا بالرأي. والقياس الذي ليس بالصحيح وفيه ما فيه من تضيع الزمان بما لا فائدة منه ومثله الاكثار من التسريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهي نادرة الوقوع جدا فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها أولا يعني مسألة ليست نصية وليس لها أفضل لا في كتاب ولا سنة ولا إجماع فهذه كيف يقاس عليها وكيف يفرع عليها ثم هي نادرة الوقوع ومثلها قد يمر الزمان ولا تتكرر فلماذا ينشغل بها فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها أو لا ولا سيما إن لازم من ذلك اغفال التوسع في بيان ما يكسر وقوعه يعني عادة ما ينصرف الانسان الى ما لا يهمه الى ما لا يهمه ويكون في ذلك يعني شغلا له عما يهمه لانه اذا انشغل بغير المهم فاته المهم ولا بد وهذا يعني من وساوس الشيطان يصرفه عما ينفعه الى ما لا ينفعه فيأتي الرجل يجادل في مسألة ويبقى الساعات يجادل فيها وهو لم يضبط الوضوء الذي هو مكلف به مرات في اليوم ولم يحسن الصلاه التي هي عمود دينه وأصله ولا يعني عرف كثيرا من مسائل الإيمان التي يسأله الله عز وجل عنه فينشغل بما لا يحتاج إليه عما يحتاج إليه وهذا مفتون ومغرون ومستدرج وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث يعني مسائل الغيبيات الواجب تركها لأن فائدتها أن تبقى غيبية ولو عرفت فقدت كثيرا من فائدتها الله سبحانه وتعالى بحكمته أراد أن تكون غيبية ليترتب على ذلك أثر الإيمان بالغيب الذي هو من أهمه ما يتوجب على المؤمن ولهذا ذكر الله تعالى في الفطر المتقين في أول المصحف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فقبل أن يذكر أعمالهم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات ونحو ذلك قال الذين يؤمنون بالغيب ثم عطف على ذلك ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى أخذ فتقديم الإيمان بالغيب هذا يعني مثلك مهم ينبني عليه شخصية المسلم المسلم كما يؤمن بالشهادة والحاضر والمحسوس والمرئي يؤمن بالغيب وهذا يدل على يعني كمال إيمانه بالله عز وجل فإذا تحمق وتعمق وتنطع وجعل يبحث بعض ما لم يكلفه الله ببحثه من مسائل الغيب فقد خالف الهدى وأوقع نفسه في كذب على الله ورسوله لأنه إذا بحث في مسألة قد أغلق بابها لابد أن يخبط ويخلط ومن هذه الأمثلة في زماننا هذا الرجل الجاهل الذي جعل يصدر كتابا بعد كتاب بعد كتاب في عمر أمة الإسلام ويعني البحث في قرب قيام الساعة وتنزيل هذه المعاني على بعض الوقائع من الحروب الأخيرة التي قامت والشخصيات التي يعني عرفته محاولة تنزيل هذا على بعض النصوص وغالبها نصوص ضعيفة والصحيح بعيد عن هذه التفصيلات وشغل الناس وانشغل الناس لجهلهم أيضا وهواهم بهذه المسائل حتى جعلوا يقولون كم يعني ساعة بقيت على قيام الساعة وكم يوما وكم شهرا وهذا فيه مفاسد منها أن يتعطل الناس عن إعمارة الدنيا وأن يتوقفوا عما ألزمهم الله عز وجل وأوجب عليهم العمل به وهم ينشغلون إلى نوع من الترف الفكري والفراغ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خلاف هذا يقول كما في صحيح البخاري إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها ومعلوم أن فسيلة النخل تحتاج إلى سنوات حتى تطرح ثمرا، فما الداعي لأن يغرس فسيلة وقد قامت الساعة وهو يعلم أنه لن يستفاد منها المقصود تعظيم دور العمل وأهمية أن الإنسان يعني يكون إيجابيا في موقفه هذا الذي ينبغي أن يفعله أما الاغراق في الانشغال بالساعة وعمر الزمان ومدة الزمن ويقوم يطرح يعني ويجمع ويقسم يقول إذن باقي يعني وغالبهم لحماقتهم يعطي مساحة أبعد من مدة الزمن المعروف حتى لا يكذبه أحد لكن الأجيال القادمة يكذب يعني ما أكثر من سبقه لهذه المسألة وقال والله عمر أمة الإسلام يعني خمس قرون ويكون الكلام في القرن الثالث ومن أحد يشعر في حسبه لسه سنة تلتبية وأنا بقول 500 سنة مين اللي يعيش إلى أن يأتي فالكل يسكت طيب جاءت السنة الثالث القرن الخامس والسادس والسابع ونادت هذه الأزمنة على كذب هؤلاء إذن هذا يعني مما يزم السؤال عنه بل التصنيف فيه والتعرض له وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة يعني قد تكون المسألة مباشرة لكن مع إدمان البحث والنظر فيها يقع في الشك والحية قال بعضهم مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفضي بالإذن أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا فيجيبه بالجواب يعني واحد يقول هل اشتري السلع في السوق من غير أن أبحث عن كيفية مآل هذه السلع إلى البائع فربما كان يعني سرقها أو كان غصبها أو كان يعني أخذها على وجه غير صحيح الجواب المباشر للمفتي يقول لا يجوز ولا يلزمك أن تبحث يعني عن مآل هذه السلع إليه فلا تدخل إلى الدكان وتقول له أريد هذه السلعة لكن أخبرني كيف تحصلت عليها ومن أين اشتريتها وبأي مال وهل جاءك هذا المال بميراث صحيح أم أنك اقترضت من البنك وهل هذه السلعة يعني دخل فيها مواد غير يعني هذا من التكلف وهذا ليس الأصل الأصل أن هذا مسلم يبيع أو حتى غير مسلم يبيع والظاهر أن هذه السلعة على ظاهر الأمر من الحل والظاهر أنه يعني اشتراها على وجه صحيح. فليس لك أن تتكلم، ولهذا المفتي يجيب بالجواز فإن عاد فقال يعني هذا المتنطع يرجع فلا يقنع بسؤال المفتي, وإن بجواب المفتي وإنما يقول أخشى أن يكون من نهب أو غفط ويكون ذلك الوقت قد وقع فيه شيء من ذلك في الجملة يعني هذا الظاهر في هذا الزمان فيحتاج أن يجيبه بالمنع المفتي يجيب أن يحطاط لنفسه وأن لا يكون فتح على الناس بذا شر فإذا جعل السائل يستطرد في السؤال فسوف يشق على نفسي وسوف يضطر المفتي أن يقول لا ويقيد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حرم وإن تردد كره، وهذه قواعد عامة لكن هو الذي ألجاه إلى استخدامه أو كان خلاف الأولى ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على جوابه بالجواز إذن السائل شق على نفسه وشق على المفتي واضطره أن يقول لمكان توقيعه عن الله عز وجل في الفتوى ما دام هو الذي يعني استطرد كل هذه الاستطرادات سوف يتغير الجواب وبالتالي يكون فيه شقه وهذا أصل التمطع وإذا تقرر ذلك وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفه كثير من الاحكام التي يكثر وقوعها فانه يقل فهمه وعلمه ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها لا سيما فيما يقل وقوعه او يندر ولسَيَمَ إن كان الحامل على ذلك المباهات والمغالبة، فإنه يزم فاعل. إذن ليس المقصود تد باب المسألة وعدم السؤال بالمرة هذا يفوت به المعرفة والأحكام ويقل به الفهم والعلم وهذا طرف. وفي المقابل طرف آخر التوسع المبالغ فيه، خصوصا إذا كان فيما يعني لا ثائرة من وراءه مما يعني يقل. وينضر وقوعه أو إذا كان الحامل على ذلك والقض من وراء ذلك يعني المبهاء ومجارات السفهاء وممارات العلماء وصرف وجوه الناس إليه إلى غير ذلك من المقاصد الخبيثة فإنه يزم فعله يعني هذا وهذا كلا طرف يقصد الأمور زميل وهو عين الذي كرهه الثلاث ومن أمعن ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجه منها يعني من الصحيح الصريح فإنه الذي يحمد وينتفع به وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأنصار من التابعين فمن بعدهم انتهى كلام الحافظ رحمه الله وهو كلام جيد يضبط به هذا المسلك بين فرصي الإفراط والتفريط. تفريط بعض الناس في السؤال حتى أنه يقع في الحرام ويبقى جاهلا وربما يصحو بعد سنوات ويقول الله وقع لي كذا فهل هذا صحيح؟ الذي يأتي بعد الحج ويرجع من الحج وربما يبقى شهورا وأحيانا سنوات ثم يقول والله لما كنا في الحج من كام سنة يعني ما بتنا في مزدرفة أو يعني ما رمينا الجمرة مطلقا في أخر يوم أو يعني فعلنا بعض المحظورات وبلغنا بعد ذلك أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز فما الذي نفعله؟ هذا قصر في السؤال ويعني بالغ في عدم السؤال حتى أوقع نفسه في الحرج ومثل هذا مزمن والثاني على العكس منه طيلة ساعات الحج أيامه يسأل ويسأل ويسأل عن أشياء قد لا يحتاج إليها وقد لا تقع يعني له وقد يفرع من التفريعات ما لم يكلف به فيضيع منه يعني قلبه ويضيع منه مقصد العبادة وربما وقع في بعض ما ذكره الحاطب مما ذمه أهل العلم وتفريعا على نفس الباب قال المواضع التي يكره فيها السؤال قال الإمام أبو إتحاق الشاطبي رحمه الله تعالى الإكسار من الأسئلة مزموم وهذا أصل الإكسار من الأسئلة مزمون بعض الأخوة إذا رأى يعني من يسأل ونحو ذلك وليس في نفسه سؤال جعل يتكلف يقول فرصة لا بد أن أذهب وأسأل. تسأل في ماذا؟ والله مش عارف. لكن يعني ستأتي الأسئلة إن شاء الله. فجس وتكلف السؤال وقد يتكلف يعني كلاما سمجا ليس له يعني معنى وقد يتكلف كلاما أو سؤالا لا ينبغي أن يسأل لأنه أمر مباشر ولو ذهب وفتح أي كتاب يعني من الكتب التي عنده لو وجد هذه المسألة فلماذا يشق على نفسه ويشق على يعني المفتي وقد يشق على إخوانه من من يحتاج هذا الوقت هذا كله لأن الأصل عنده أن يكسر من الأسئلة وهذا مذموم والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام الثلاث الصالح. إلى أن قال رحمه الله والحافظ أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مزمون وقد كان أبحاث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه وعظوا في كثرة السؤال يعني بغض إليهم ذلك ونهو عن ذلك حتى امتنعوا منه وكانوا يحبون أن يجيء الأعراض فيسألون حتى يسمعوا كلامه ويحفظوا منه العلم صلى الله عليه ثم قال ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع نذكر منها عشرة مواضع يعني منها وإلا فهي لا تلحفظ يعني مواضع أحدها السؤال عما لا ينفع في الدين كالسؤال سؤالي عبد الله بن حزافة من أبي هذا لن يغير ناحية الأمر ومن أبي فلو عرف أن أباه هو أبوه فلم يأت بجدي ولو عرف أنه ليس أباه فلا سوف لا يغير أبا ويقول لا نرجع وننتسب إلى يعني ابن صحيح ونحذف بل تضرر بالألم النفسي الذي يعرض له فيما لو كان الجواب هو المكروه ورؤية في التفسير أنه عليه السلام سئل ما باله الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص ينقص, ينقص إلى أن يصير كما كان ما يعني ما وجه هذا الكلام ما لك أنت ومن الهلال وشكله يا خليه شكله ما شكله أنت شوف متعبط بإيه لا فهذا ما قال سائر في الحقيقة كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء كلام لكن لا ليس فيه معنى لا فأنزل الله سألونك عن الأهل الآية فإنما أجيب بما فيه من منافع الدين يعني لو صح هذا الأثر على هذا النوع لكن المقصود فحوى الكلام أن فيه فائدة أن السؤال إن كان ليس فيه فائدة يأتي الجواب يتعرض لوجه الفائدة ويعرض عما ليت فيه فائدة فلم يأتي الجواب يعني يبدأ رقيقا لمعنى كذا ثم يعني يصير بدرا لمعنى كذا ثم يرجع مرة أخرى هلالا لمعنى كذا ولابد أن الله عز وجل عنده علم هذا هو الذي خلقه وقدره لكن مثل هذا لا يجاب عنه أن هذا لا يترتب عليه عمل ولا فائدة وكان في هذا تنبيها للسائل ان يعرض عن التكلف وما لا فائدة منه ثانيا ان يسال بعدما بلغ من العلم حاجته كما سال الرجل عن الحج اكل عام مع ان قوله تعالى ولله على الناس حج البيت قابل بظاهره يعني مرة كافية. و ومن ثم السؤال أكل عامل يا رسول الله هذا من التكلف ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم آه يعني كره هذا وقال زروني ما تركتكم يعني لا تفرعوا التفرعات التي قد يترتب عليها مشق فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة اختلافهم أو كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ومثل سؤال بني إسرائيل بعد قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وبقرة على التنكير فلو أخذوا أي بقرة أمامهم لأجزأ يعني فعلهم ولا أجابوا وامتسلوا لكن تعالوا يا ما هي ما لونها ما صفتها حتى يعني شدد عليه ثالثها السؤال من غير احتياز إليه في الوقت وكأن هذا والله أعلم خاص بما لم ينزل فيه حكم وعليه يدل قوله زروني ما تركتكم وقوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنه يعني إن لم يكن حاجة في الوقت للسؤال فلا داعي للسؤال ومن هذا الذي يأتي في وقت يعني غالب نفيس يعني أنفذ ما يكون والناس فيه أحوج ما يكون إلى اغتنامه بأمر مشروع قد أرشدوا إليه ودلوا عليه ثم يصرفه يعني هذا الوقت في في ما لا نفع منه كالذي يأتي مثلا في رمضان وفي العشر الأخير وفي ليلة من ليال الودر والناس مشغلون بتحري بتحر ليلة القدر والزمان زمان دعاء ويعني اقبال على الله سبحانه وتعالى فيقول ماذا لو ان الرجل ظاهر من امراته وقال لها انت علي كظهر امي واراد يعني ان يجامعها قبل الكفاره فما قولكم بارك الله فيكم هذا لو ان المفتي يعني كسعه أو يعني لكان يعني مصيبه لأن هذا يشوش على الناس ويخرج الناس من الجو الروحانيات المطلوبة في هذه الأوقات إلى سؤال يعني مسألة نفسي خليك بعد العيد ولما تبقى ظاهر وتشوفني بقى ربنا يسهل إحنا الآن في رمضان وفي العرس الأخير وفي وقت دعاء والناس من حولك يبكون ويدعون وأنت تقول لي ماذا لو أنه لو فرضنا أنه ظاهر ثم أراد هذا قبيح أين أنت من هذا راضعه أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الأغلطان وهذه خصية نفسيه مسألة نفسيه عند بعض الناس هو مولع بالغرائب ولكن النهاردة أنا جيت مسألة مش ممكن هنشوف الشيخ وكان هذا هدف عنده أن يأتي المسائل الصعبة ويحفظها ويتابع الناس بها ويذهب إلى مفتى وسان وثالث وينظر ويقارن قل هذه المسألة لم يعرفها إلا الشيخ فلان يعني كأن انت عرفها من الأول فلماذا تختبر للناس وهذه المسألة فلان قال فيها لا أدري وفلان يعني ما عرف وجه هذا مفتون وليس ملتزم ولا مستقيم وهذا مشؤوم يوشك شؤمه أن يصرفه عن الطريق تماما وأن يجهل ما كان علمه وأن لا يحسن الصلاة بعد هذا وربما لا يصلي مع الأسف الشديد يعني رأينا كثيرا من هؤلاء لا لا يقول أمره إلى خير صلى الله سلامة والعافية فأن هذا من خبس النفس يتتبع طعاب المسائل والأغلطات والمسائل التي لا تكاد تقع بمجرد أن يقول ها أنا ذا انظروني وعرفوني قامتها أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة يسأل عن علة الحكم وسؤال كان حكما تعبوديا فليس فيه علة يعني لا يتنطع أحد ويأتي ويقول لماذا يا جماعة صلاة المغرب ثلاث ركعات لماذا لم تكن أربع ركعات كالعشاء وهي في وقتها وقد اتفق الفقهاء على أن وقت المغرب والعشاء واحد ويبدأ يعطيك بعض المعلومات الصحيحة مما لا نحتاج إليه. فلماذا كانت المغرب ثلاثة والعشاء العشاء ولماذا لم تكن العشاء ثلاثة والمغرب أربعة؟ دلوني أخبروني قضية تحتاج إلى جواب نقول له جاهل ومغفل. هذه مسائل لا تخلنا بها. هذه مسائل تعبودية. لا يظهر منها علم. وأفضل علم الامتثال أن تمتسل وتستجيب وتتقبل حكم الشارع. هذا هو المقصود. أو السائل ممن لا يليق به ذلك أو يكون الأمر له علة بحثها الفقهاء لكن يبحثوا الفقهاء وعلى أقل تقدير طلاب العلم المجتهدون حتى تنمو الملك لكن ليس هذا من شأن الإنسان يعني الذي ليس بفقه مجتهد ولا هو بطالب علم بل هو يعني بالكاد يبصر طريقه ويعرف أن يصلي ويصوم نحو ذلك ثم يأتي ويسأل عن علة الحكم وهو ليس يعني من أهل ذلك فإذا رأيت رجل يسأل سؤالا أكبر منه فلا تجيبه حتى لو كان الجواب معروف لأنك تعينه على ما لا ينفع مالك لك أنت وهذا الأمر كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة يعني لما جاءت المرأة تقول لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بل علة من ذلك الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فكرهت هذا عائشة قالت أحرورية الأنت يعني من الخوارج المتكلفين المتعمقين المسئين للأدب مع النصوف كان يحدث لنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة انظر لجواب عائشة الرصين وعائشة من فقهاء الدنيا وهذه المسألة لها علنة وحكمة يمكن أن تظهر ومثل عائشة يعرفها لكن ليس كل ما يعرف يقال أرد أن تؤدي هذه المرأة خشيت أن تفتح باب التكلف وإلا فمثل عائشة يعرف أن قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة للحائض حكمته أن الصوم لا يتكرر شهر في السنة وأن الصلاة تتكرر كل يوم فلو قيل الحائط اقضي يعني خمسة الأيام أو ستة الأيام يعني اقضي ثلاثين صلاة وربما زادت عادة المرأة وحيضها عن ذلك فنقول لا اقضي أربعين وخمسين وستين صلاة مع صلاة اليوم الحاضر لكان في هذا مشق فخففت هذه المشق هذه علة بينما الصوم لا يتكرر هي شهر في السن فأمامه أحد عشر شهرا يمكن أن يقضي أن تقضي فيها هذه المرأة خمسة أيام أو ستة أيام في سنة كاملة فلا يشق وجه العلة ظاهر ومثل عائشة يعرفه ومع هذا أنكرت اصل المسألة لماذا؟ لأن خشية أن يفتح باب التكلف بذلك ثالثة أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق وعلى ذلك يدل قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين وما أنا من المتكلفين يعني لا يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يكن يستحي النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم أن يقول لا أعلم جاءه جبريل فسألوا عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل وكان ينسل عن مسائل كثيرة فيسكت ولا يدري ينسل عن الروح والكلالة والأهلة وغير ذلك فيسكت حتى يأتي الجوان ومن قبله الملائكة الكرام لما سألهم الله عز وجل قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم التوقف وعدم الجواب والإحالة والسكوت وإظهار يعني الانقطاع وعدم العلم هذا من شيء من الكبار ولا يشين وما أنا من المتكلفين ولما سئل الرجل يا صاحب الحوض هل ترد حوضك استباع قال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد استباع أو نرد على استباع وترد علينا تقدم التعليق على هذا الأثر سابعها أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي ولذلك قال سعيد أعراقي أنت يعني لما سأله ربيعة عن مسألة وفهم منها سعيد رحمه الله تعالى أن في هذا تلويحا بالنصف وأن هذا يعني قد يظهر منه معارضة النصف وهذا قبيح ومنكر وكثير من الناس يفعلها ياتي يأتي المساله المسألة ويقول يعني استطرابا أو تعليقا يفهم منه أنه ليس بقابل للنص فمثل هذا ينبغي أن يسجر يعني يقول مثلا يحرم صفحة المرأة فنقول له نعم يحرم صفحة المرأة الأجنبية لأننا نرسلناها عن ذلك فيقول يعني والمرأة إذا كانت يعني في السبعين أو السمانين ما الذي فيها وكيف يحرم وهي في السمانين من العمر ولا تشتهب والنص معروف يفهم من ذلك أنه كأنه يعارض نص النبي صلى الله عليه وسلم الذي أطلق وقال يعني لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير لهم من تمثت يده يد امرأة أجنبي أو يد امرأة لا تحل له وهذا ظاهر في النص فلأجل ما صورته يعني معارضة النص فبسو هذا قبيح أو يقول يعني ما الحرج في أن تسافر المرأة يعني عدة أميال ويعني في زمان يعني فيه الأمن وفيه السعة ويعني في قطار فيه آلاف الركاب ونحو ذلك فيُفهم منه معرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة أن تسافر إلا ومعها محره هذا قبيح أو يقول يعني بال الإنسان يعني إذا يعني أحرم قبل الميقات ولا عند الميقات المسألة قريبة كما قال الرشد الإمام مالك إنما هي أميال نزيدها ما الفتنة أو ما في هذا، فكره مالك وأنكر عليه وقال الإشكال أن هذه مخالفة عن أمر الدبيت عقل والمخالفة عن أمره تؤدي إلى الفتنة ووقوع العذاب الأليم ونزعى بالآله فإذا ظهر من السؤال معارضة كان ذلك مزموما وقيل لمالك ابن أنس الرجل يكون عالما بالسنة أي جادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه إلا سكت وهذا من الرسوك في العلم لأن بعض الناس يتصور أنه لابد من المجادلة لأجل إثبات الحق ولو زراعا ويعني مصارعة ونحو ولن نقوم إلا أن يغلب أحدنا الأخ يقول أنه يجب أن ننتصر للسنة ليس هذا وإنما الواجب الإعراض عن الجاهلين وعدم يعني ممارات السفهاء هب أنك تكلمت بما تعلم من الحق وجدت المخالف مجادلا إلى أبعد ما يكون من الغداد فهل تبقى تجادله تفتح مجال للشيطان أم تسكت وتبتسم وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامه الواجب هنا السكوت وعدم المجارات هذا المفرع والمتمطع وعادة ما يكون جاهلا عدم يعني وهذا أبلغ في الرد عليه إذا نطق السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوت ولهذا قال مالك يخبر بالسنة فإن قُبلت منه وإلا سكت على أنه يحسن الجدال لكن الجدال مذموم وسأمنها السؤال عن المتشابهات. وعلى ذلك يدل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغون فاتبعون ما تشابه منهم السؤال عن المتشابهات يعني الأمور التي تشتبه ويعني لا يظهر فيها وجه الحق بوضوح كوضوح الأمور المحكمة فمثل هذا لا ينبغي التشاغل به وقد كره الله عز وجل ذلك فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه فجعل اتباع المتشابه نوعا من زيغ القلب عن الحق وعن عمر بن عبد العزيز رضي رحمه الله تعالى قال من جعل دينه غرضا للخصومات أسرع التنقل هذا الكلام في غاية ما يقول من الجودة من جعل دينه غرضا للخصومات الغرض الهدف يعني غامر بدينه وجعل يدخل في مناقشات ومجادلات وخصومات كلما يعني بدرت بادره كالذي يحدث في كل زمان ومكان يقوم صراع بين الناس على قضيه العذر بالجهل فيشمر ويدخل ويقرا لكي يتكلم ويجيد تعذر ولا ما تعذر في عذر ولا ما في عذر فلان بيعذر وفلان ما بيعذرش وينفق فيها اعوام ثم يعني تعرض مسألة أخرى يعني خلال بين الناس زي ما يشاع الآن في جنس العمل وعدم جنس العمل ما لك أنت تدخل قبرك ولا تسأل فيها فيتجرد المسألة ويسلك طريق أحد المتصارعين من الفريقين ويدخل في هذه المسألة ويقول أدين بكذا ولا أدين بكذا والربد على فلان كذا وكذا وكذا ثم تهدى العاطفة فتقوم يعني فتنة ثالثة فلا يزال ينتقل من قضية إلى قضية فيعرض نفسه للتنقل فكثيرا ما ينتقل هؤلاء عن الجاذة وعن المثلك الصحيح إلى يعني مصير المجادلين والمتعمقين والمنشغلين بصورة العلم عما يراد به من العمل والخشوع وخشية الله سبحانه وتعالى من جعل دينه غرضا للخصومات أسرع التنقل وإذا ماذا تفعل في هذه القضايا التي تثار إلزم غرض العلماء قل والله ماذا يقول فيها العلماء الأسباب الكبار وهل فيها كلام للسلف والأوائل فنلزم هذا الكلام أما أنها مسألة حادثة فلا نحتاج إلى يعني هذه المسألة إلا ما يترتب عليه عمل أو يترتب عليه عمل فما قول كبار أهل الزمان من العلماء ونحن يعني نسلك سبيلهم وننهج منهجهم أما أن يجعل نفسه رأسا أو يسير خلف الرؤوس الصغيرة والقصيرة والضعيفة والفارغة فيقول والله فلان قال وفلان قال من هؤلاء الفلالين الذين لا يصلحون أن يكونوا علماء ولا أن يكونوا كبارا ولا يعني أن يتابعوا وييتب يا إمه متابعين يقتدى بهم، ف الذي يسير خلف الصغار صغير. من جعل الذين غرضا للخصومات أسرع التنقيح. ومن ذلك سؤال من سأله مالكا عن الاستواء، فقال الاستواء معلوم، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والسؤال كان عن الاستواء، فقال الاستواء معلوم. طب أنا بس أنا مش عارف، لكن مالك غاضب الاستواء معلوم. يعني خلص ما ليس لك أن هذا من التكلم كأنه نفهم منه أنه يفتح بابا إلى التأويل وإلى باب شر باب التعمر في مسائل وفع الصحابة أن يسمعه وأن يسكتوا عنها وقد عرفوا من ذلك أن الاستواء معلوم بالمعاني العامة من معاني اللغة العلو والصعود ونحو ذلك من معاني اللغة المشهورة فلا داعي للتعمر ولهذا قد ولكيف مجهول وهذا الذي يحذر منه والسؤال عنه بدع إذ لم يسأل السلف أن النبي صلّى الله عليه وسلم وقد كسر نزول الآيات هذا المعنى وسعهم أن يسمعوا الآية ويفهموها على ظاهرها دون أن يتعمقوا أن يسأل وفي بعض الآثار قال ولا أراك إلا رجلا سوء وأمر به فأخرج يعني عقوبة له على فتح باب يخشى من بدح اطلال البدع وأهلها وتاسعها يعني تاسع هذه المسائل التي يكره فيها السؤال السؤال عما شجر بين الثلاث الصالح فقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل الصفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي احب حب وننطق بها لساني هذا الفقه فيما فعله عمر رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز يعني من التابعين وكان بينه وبين موقعه توفي سنوات قليلات وابطال هذه المعركة هم يعني أنسباؤه أقرباؤه والزمان هو نفس هذا الزمان فهو يعني حديث عهد بهذا ولو أنه تكلم في هذا سوف يتكلم بالأدب اللائق والعلم الذي عنده. إلا أنه أبى أن يتكلم فيما شجر بين الصحاب وهذا أدب أدبه به النبي إذا ذكر أصحابي فأمسكه فأين من هذا المتكلفون في زماننا والمتعمقون ممن يعني يحل له أن يخوض في هذه المسائل ويعتذر عن هذا يقول الله أنا أحب التاريخ جدا وأنا مولع بقرأة التاريخ وهو لا تاريخ ولا حاجة هو مسكين ما قرأ عشرين ورقة لكن يعني يقول تاريخ كما لو كان الرجل يعني ما شاء الله مؤرخ عصره ويخوض في قضايا الصحابة ويقول لك والله لا لا لا بس معاوية كان غلطان في جريدة فيها تعرض لهذه الفتن فجعل يقرأها ويكون معلومات مشوشه من هنا ومن هناك وجعل يحكم على الصحابه ويقول هذا يصح وهذا لا يصح وهذا ينبغي وهذا لا ينبغي وهذا نهاية ما يكون من ركوب الحماقة ولو أنه سكت وتأدب بقول عمر رضي الله عنه تلك دماء كف الله عنها يده فلا أحب أن ألطخ بها لسانه يعني هذه الأشياء ما حضرتها وما شهدتها والأولى السكوت عن هذا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة القلب لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثلا مثلك أهل السنة وأصد من أصوله أن يكون قلبك يعني ليس فيه دغل ولا دخل ولا دخل ولا ضغينة لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون ما وقع منهم يعني سكلوا إلى الله سبحانه وتعالى مع كمال فضل الصحابة وامتلاء القلب من محبتهم وأن هؤلاء قد أفضوا إلى ما قدموا وأن الله تعالى قد رضي عنه ومرضوا عنه وكلا الطائفتين له من الفضائل والمحاسن ما يجبر يعني ما وقع وان هؤلاء كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على السر المتقابلين فياتي يعني معاويه رضي الله عنه وهو من احب الناس الى علي ويأتي علي وهو صاحب معاويه في درجات الجنان ان شاء الله تعالى وياتي المتكلم عن امثال هؤلاء الكبار ويعني المتعرض لأخبارهم وتواريخهم بما لا يليق يأتي وهو يعني في أحرج ما يكون من الإهانة وسوء الأدب وجزاء المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه صفقة خاسرة عاشرها سؤال التعنت والإفهام وطلب الغلبة في الخصوم وفي القرآن في زم نحو هذا ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخطاب يعني شديد اللدد في خصومته ونكسر من الخصومه والتعنت وسوء الادب في بحث القضايا والمسائل هذا مذموم ولهذا قال الله تعالى فحسبه جهنم ولبيث المهاد بشأن هؤلاء وقال بل هم قوم خظمون هذا في شأن المشركين ما ضربوه لك إلا جدلا يسألون عن عيسى ويعني يضربون ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو يعني يقولون نحن نحن المشركين فقط ما النصارى عبد المسيح والمسيح هذا يعني نبي مثلك ونحذ ذلك ويفتحون أبواب الجداد ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون يعني هم يعرفون أن هذا كلام غير صحيح وأن هذا فهم غير صحيح لكن لمجرد الجدال إنه إلا عبد أنعمنا عليه فجعلناه مثلا لبني إسرائيل فقضية الخصوبة والجدال والسؤال التعنت والإفحام وأن الجواب يأتي صحيحا فيرد المسألة مرة أخرى وهو يعلم أن طريقة الرد غلط لكن يقول فرصة مدام اللسان جاء بهذه الحيلة فأنظر كيف يخرج منها وكأن القضية قضية أهل وزمالك وغالب ومغلوب ومنتصر وهؤلاء قبيحوا ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعماله يعلم الله تعالى قبايا النفوس ودواخل الصدور ويحاسب على مثلها وفي الحديث أضغط الرجال إلى الله الألد الخفن ولهذا زم الكلام وذم البيان هناك أحاديث زم الفصاحة والبيان لماذا؟ لأنها تفتح هذا الباب وعليه حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أو في أحد التفسيرين إن من البيان إلى سحر قال هذا على وجه الزم حيث شبهه بالسحر والسحر مذموم هذا أحد التفسيرين. وان كان اولى التفسيرين الذي عكس فقال ان العبادل استيحر هذا على وجه المدح ويقصد استيحر الحلال لان صاحب البيان يعني يحسن عرض المعلومة ونحو ذلك وكذا الامرين له وجه وعلى كل حال يعني كره الفصاحة وحسن اللسان ونحو ذلك اذا كان على إذا كان يستخدم استخداما اذا كان يستخدم استخداما غير صحيح كالذي يستخدم فصاحته وحسن منطقه وبلاغه لسانه في التعنت والإفحام وطلب المغالب أما من استخدم فصاحته ولسانه في نصرة الحق وبيان يعني ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ونحو ذلك هذا محمود قال الشاطبي رحمه الله تعالى هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها يقاس عليها ما سواها يعني يتصرع على هذا أمور كثيرة أخرى وليس النهي فيها واحدة بل فيها ما تشتد كراهيته ومنها ما يخف يعني ليست هذه العشرة وما في معناها مما يكره السؤال عنه درجة واحد بل بعض هذه الدرجات الأمر فيه شديد وهو محرم وهو من علامات زيغ القلب وبعضها الأمر فيه أخف وهو مكروه وهو من الوسائل وليس من المقاصد هذا على حسب نوع كراهة كل صورة من هذه الصور ولهذا قال ليس النهي فيها واحدة بل فيها ما تشتد كراهيته ومنها ما يخف ومنها ما يحرن ومنها ما يكون محل اجتهاد يعني هل مثل هذا أنفع أن يكون جائزا فنتأل أو أنفع أو ليس بنافع فنسكت يعني قد يشتبه على الإنسان وهذا من دلالة العقل ومن دلالة الديانة أيضا أن الإنسان يتوقف قبل أن يسأل يعني يأتي السؤال على خاطره والعالم أمامه والسؤال حاضر والجو مهيئ وليس هناك أي مانع لأن يعرض سؤاله وبينما هو يستجمع ألفاظ السؤال إذا به يتوقف يقول الله ما أدري أو اضبط قصدك ونيتك وانظر عن الأولى أن يسأل هذا السؤال أو لو سكتنا عنه لكان أولى ثم يبقى ساعة يفكر ويقول لا لا داعي الأولى السكوت عن مثل هذا قشت أن يكون هذا من التكلف قشت أن يكون هذا من الإعنال قشت أن نضجر الشيخ قشت قشت قشت, قشت يكسر الخشة فيمتنع عن كثير مما هم به هذه النفس اللوامة وإنسان يراجع نفسه لكن من كان يعني بابه مفتوحا كلما عرض له شيء ركبة هذا يكثر الخطأ هذا معنى قولي ومنها ما يكون محل جدال وعلى جملة منها يقع النهي عن الجدال في الدين كما جاء إن المراء في القرآن كفر مراء في القرآن يعني صور المجادلة المعروف. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرب عنهم الخوض في آيات الله يعني على الوجوه الباطلة من غير علم. ومع الأسف ما أكثر ما يتحامق العوام وينزعون بأيات الله عز وجل ويستدلون بها في غير موالدها. ويعني هذا في نوع استهانة بأيات الله عز وجل. ومن ذلك ما ترى. مكتوبا على المحلات ونحو ذلك يعني كأن يعني صاحب المحل فقير يستدل لصنعاته بآية من القرآن انظر الفقر يعني خياط يكتب لك نحن نقصه وإعلاقة القص بتاعك بتاع المصورات يقول لك وصوركم فأحسن صوركم هذه أشياء رأيناها ما ليست نكات يعني يكتب بخط العريض وصوركم فأحسن صوركم وأنت تتعاطم المحرم ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مضاهات لخلق اللعظة ثم تستدل بآيات من القرآن هذا قبيح هذا أنواع من أقبح ما يكون من الخوض في آيات الله بالباطل من جاهل يعني لا يحسن متعالم ومتحامق هؤلاء يعرض عنه ولا يعني كرامة له وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وأشباه ذلك من الآي والأحاديث فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه والجواب بحسبه الجواب بحسبه يعني على حسب يعني صطمة المفتي وتوفيقه إن كان يجيب أو لا يجيب إن كان يعنف السائل أو لا يعنفه إن كان يكلمه أو يعرض عنه إن كان ممكنا فيؤدبه أو يطرده من المجلس أو غير ممكن فيسكت أو ينطرف أو نحو ذلك هذا معنى بحسبه على حسب مقتضى الحال فلكل مقام مقال طيب نختفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة عن نبينا